أَلِفْ لَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا نَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمُ أَنَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا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 ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم السوى على العرش يدبر له ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه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 وَقَدَّرَهُ مَنَازِلٌ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالحَقِّ نُفَصِّلُ لَأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَامُونَ يَهْدِيهم رَبُّهُم بِإِيمَانٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِم تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِم لَنْهَارُوا فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللهم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنزل الذين لا يرجون لقاؤنا في قوين يعمه وَإِذَا مَسَّ لِنسَانَ الظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعْدًا اَوْ قائما فلما, كشفنا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرْ وَكَهَاً لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضر مسك كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد هلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسولهم بالبينة وما كانوا ليوم 126-كذلك نجزي القوم المجرمين 127-ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُسْأَلُ عَنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَن مِنْ القاهي نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إن يا أخاه إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 فَمَن ظَلَمَ مِنَّا نَسْرَعَ عَلَّا الله كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشعقون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاقتلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولاء آية من ربه فاقلن ما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إِذَا لهم مكر في آياتنا قل الله اسرع مكرنن رسلنا يكتبون ما تمكون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح جاءت هاريح عاصف وداهم الموج من كل مكان وظنوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّؤْثِقٌ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن جِئْتَنَا دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن جِئْتَنَا مِنْ هذه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا انما ما درؤكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم ثم الينا مرجعكم فلنبدئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما ننزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت لؤلؤ خرفا والزيادة وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أداها أمرنا ليلة نهارا اتاها امرنا ليلنا او نهارا فجعلناها حصيدا كهل لم تغنب لمس كذلك نفصل ناياه لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم احسن الحسن وزياده ولا يرهق وجوههم هم ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٍ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَانَّمَا أُغْهِيَتْ فُجُوهُمْ قِطَعًا اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحسرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم ما نقول للذين أشركوا ما كان كمؤاتهم وشركاؤهم فزينا بينهم فزينا بينهم و شركاؤهم ما كنتم إيانا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 أمَّمَيْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَلَبْصَارَ وَمَيْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَيْ يُدَبِّرُ لَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ فَأَنَا تُصْرِفُونَ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 إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهما إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهِ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين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 وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون ومنهم من ينظر إليك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 ويوم نحسرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وَإِمَّا نُوِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإلينا مرجعهم, فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 ولا يستقذمون. قل رأيتم إن تك معذبه بيانا ونها رم ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمن أَلا نَوَقَدْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فوقوا عَذَابُ الْخُلْدِ أَلْذٌ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ويستبئون كأحقنه قل وربّي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتت به وأسر ندامت لما رأوا العذاب وأسر ندامت لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات و الأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويبيت وإليه ترجعون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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ رزقٍ فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل لا الله أذن لكم أم على الله تفترون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 وما تكون في شان وما تتزو منه من قرآن ولا تعملون, ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عرضك من مسقال ذرتك في الأرض ولا في السماء وَلَا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.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 ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يبعون من دون الله شركاء أن يتبعون إلا الظن تبعون إلا الله وإنهم إلا يخرعون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وانها غم بصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من السلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يكترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم, ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكر وَذِكْرٌ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَمُرْ عَلَيْكُمْ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَمُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَعَلَا اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًتًا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُظْلِمُونِ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 وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الح من عندنا قالوا إن هذا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاء أنكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجبتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم ما وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 قَوْمِ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَهَا الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا من مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خوف على خوف من فرعون وملئهما أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلو إن كنتم آمنتم بالله فعليه كلوا إِن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وَنَدِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْتَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا انْتَبُوا آل قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته واموالا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا رب ربنا ليضلوا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لليم قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ في بَغْيًا وجنوده 141- فإذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَا نَوَقَدَ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كثيرا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَامًا وَأَصْدَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا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 كم مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتري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 فلولا كانت قرية نامنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم ایلا قوم يونس لما آمَنُوا آمنوك عنهم عذاب الخزي في الحيات الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحيات الدنيا ومتعناهم الى حين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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلُونُظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما تغنی آیات وانذر عن قوم لا يومنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا إن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 وَأُمِرْتُ أَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ وَأَنَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ